o أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملؤ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما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 مُنْكُ السَّمواتِ والغضِ وَماَا بَينَهُماَا فَْ يَتَقُ فَلْ يتَق فيِي الأسبَ جُدُمَّاهُ لِكَ مَحزُوم مِنَ الأحزَ كَذبَتْطَلَنَهُ طُمُ حم وَعَد وَفطَعُ مُضُ الأأَوْتَاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عباب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها, ما لها هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْجِبَالَ مَعَهُ مُسَخِّرَاتٍ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَمْرٌ وَشَدَّدْنَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَدَ شَيْئًا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 ولي جت وليا نحجت وليا نحجته واحده فطال فينها فطال فينها وعز لي في الخطاب الا لقد ولمكم بسؤال نحجتك الى نعاجك وانك كثيرا من الخل على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن دار وفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحصن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى, ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا عيل الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه العشية الصافنات الجياد فقال اني احببت حبا خير عن ذكر ربي حتى توارت حتى اتوارت بالحجاب ردوها على فقفق اصحا بالسوق والاعناق ولقد فتن الناس لما نظرنا <تصفيق> فَقَرَا وَدَنَا أَيُّهُمْ بِإِذْنَادَ رَبِّهِ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصَبٍ وَعَذَابٍ ۘ ارْقِضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۙ آهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ وَأَمْرُ الْأَمْرِ الْأَنبَاءَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاصْبِرْ إِنَّ وَلَا تَحِنْظ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْمَلُ الْعَهْدَ إِنَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وإنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلك في وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جََّ تعَدِّ فَاتاحَ اللَ الأب متكينَ في يدعونَ فيها بفكة كثير يدونَ فيها بفكَة كثيرةٍ وَشرر وَ اللهم <laughs> فاختفيه من كموهي فقعوا له ساجدين فسجد المناب نَبْتُهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ من لا يوم وقت المعدوم قال فبعزتك لرؤين انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق ابول لام لا